ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا حنث ولكنه بين في سورة المائدة أن المراد بما كسبت القلوب هو عقد اليمين بالنية والقصد وبيّن أن اللازم في ذلك إذا حنث كفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة أيام وذلك في قوله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 لكنه بين في آيات أخرى خروج بعض المطلقات من هذا العموم كالحوامل المنصوص على أن عدةهن وضع الحمل في قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلا بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا أما اللواتي لا يحضن لكبر أو صغر فقد بين أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. قوله تعالى ثلاثة قروء فيه إجمال لأن القرأ يطلق لغة على الحيض. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك ويطلق القرء لغة أيضا على الطهر ومنه قول الأعشاء أفي كل يوم أن تجاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قرؤ نسائك ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض وقد اختلف العلماء في المراد بالقرء في هذه الآية الكريمة هل هو الأطهار أو الحيضات وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر والفقهاء السبعة وأبان بن عثمان والزهري وعامة فقهاء المدينة وهو رواية عن أحمد وممن قال بأن القروء الحيضات الخلفاء الراشدون الأربعة وابن مسعود وأبو موسى وعباده بن الصامت وابو الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل وجماعة من التابعين وغيرهم وهو الرواية الصحيحة عن أحمد واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح أما الذين قالوا القروء الحيضات فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاء لم يحض قالوا فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها واستدلوا أيضا بقوله ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قالوا هو الولد أو الحيض واحتجوا بحديث دع الصلاة أيام أقرائك قالوا إنه صلى الله عليه وسلم هو مبين الوحي وقد أطلق القرآن على الحيض فدل ذلك على أنه المراد في الآية واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين وحديث استبرائها بحيضه وأما الذين قالوا القرؤ الأطهار فاحتجوا بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن قالوا عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهر للحيط كما هو صريح الآية ويزيده إضاحا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه بأن الطهراء هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه محل النزاع قال مقيده وعفى الله عنه الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار وهذه الآية وهذا الحديث دل على أنها الأطهار ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يقاوم هذا الدليل لا من جهة الصحة ولا من جهة الصراحة في النزاع لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى وقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهر هو العدة مبينا أن ذلك هو مراد الله جل وعلا بقوله فطلقوهن لعدتهن فالإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم فتلك العده راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق لأن معنى قوله فليطلقها طاهرا في حال كونها طاهرا ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحا بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر وأنه الإشارة لتأنيث الخبر ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إلا إذا قال العدة غير القرو والنزاع في خصوص القرو كما قال بهذا بعض العلماء وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي وإجماع أهل اللسان العربي على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك وقد قال تعالى وأحصل عدة وهي زمن التربص إجماعا وذلك هو المعبر عنه بتلاوة قروء التي هي معمول قوله تعالى يتربصنا في هذه الآية فلا يصح لأحد أن يقول إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئا يسمى العدة زائدا على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة كما هو معلوم وفي القاموس وعدة المرأة أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء لا شيء زائد عليها وفي اللسان وعدة المرأة أيام أقرائها وعدتها أيضا أيام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو أقراء أو وضع حمل أو وضع حمل حملته من زوجها فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع ما لا حاجة معه إلى كلام آخر وتؤيده قرينه زيادة التاء في قوله ثلاثة قروء لدلالتها على تذكير المعدود وهو لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة وجواب بعض العلماء عن هذا بأن لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيطة وأن التاء إنما جئ بها مراعاة لللفظ وهو مذكر لا للمعنى المؤنث يقال فيه إن اللفظ إذا كان مذكرا ومعناه مؤنثا لا تلزم التاء في عدده بل تجوز فيه مراعاة المعنى فيجرد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر فجرد لفظ الثلاثة من التاء نظرا إلى أن مسمى العدد نساء مع أن لفظ الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكر وقول الآخر وإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر فجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكر نظرا إلى معنى القبيلة وكذلك العكس كقوله ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة اللفظة نظرا إلى أن المراد بها أنفس ذكور وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الأخير وتلحقه التاء في الأول ولحوقها إذا مطلق احتمال ولا يصح الحمل عليه دون قرينة تعينه بخلاف عدد المذكر لفظا ومعنى كالقر بمعنى الطهر فلحوقها له لازم بلا شك واللازم الذي لا يجوز غيره أو لا بالتقديم من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلا عنه ولم تدل عليه قرينة كما ترى ونستكمل بقية الأقوال والإجابات في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته